بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مس Well, baby. in mm. وتسير الجبال سيرا فعيل يومئي للمكذبين الذين هم ZANG EN Thank mm -hmm. you. والذين آمَنُوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحق ما بهم ذريتهم Yes, sir. يقولون شاعر النتاع به غيب المنون قلت ربصوا فإني معكم be seen. Bella. أم البنات ولكم موسوعه على للعلوم بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسد